مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست أو لمست النساء فلم تجدوا ما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 بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى والتق الله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 وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ